بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابها الدروس المهمة لعامة الأمة باركسها الشيخ ابن باز رحمه الله بزا كتابنا تمالتي والدروس المهمة تبلد بزعبة شركي تغيسو المخاني وسناني بزعبة شرك تاي مخانو أبريسيون أبكندي مكان طبعا شرك الأسغر تطويلناني شرك الأكبر وجينا حجي لما عنت إن شاء الله شرك الأسغر وشرك الخفي كمرين أما الشرك الأسغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا القرآن أب شرك يتباهيله تسمي زلله ومخاله شرك الأكبر كاب بسلمنا زي تعلنت عنه شرك الأصغر مبلمانه ولكنه ليس من جنس من جنس الشرك الأكبر كبتعلنت نعي عبي شركي أيكون لكن مخه شرك الأصغر تباهيله ماله كالرئي في بعض الأعمال أبجل السرح لي كتأتوله عبادنا جبركاس سباتنا خريج الكهول عازب بالله زي شرک الأصغري والحال بغير الله بزي رب ختم حلو شرکه أصغري أنت داء تعظيم زي بقول مسكبريتان الحرز يكون أما زي شقنا بوخ محلي الكه خمر ربي كبرت تيب كايو زي شرک الأكبري أما ببويدي بدأين دابوا لزوم حلو زيتات أزي شركون أصغر نبله. وقوله وقول ما شاء الله وشاء فلان. قال قال سلاز رب ربن قال سلاز دليه قينزك الدايز إذا قاعني شركون أصغر. وناتو الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله نبدا بالقول ما شاء الله وحده وفي رواية قل ما شاء الله ثم شيت ثم مالتك دحري رب دليه بدي حرير ما سقعد يخير يخاتب الزلق أما مثل ربك أرينك نتقان ربنا سلت الزلق وما سألت أني شركون يركون أصغر سلذي إذا ثم نتقم بدي حرير ما لديه ربي دلي وبيد حرير ربي أصغان ما سلت الزلقاء وابز بيت الزلقاء ويكان يعبان ونحو ذلك نزيز مساسة لون كل يزيش شركون أصغر نبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه أحمد الطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد جيدة من محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم باركس الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون اتي زفرح زفرح لكم الشرك الأصغر طيب يا رسول الله لو مستحتته زعبه الشرك الأصغر مستحتته فقال الرياء الشرك الأصغر رأيه لي ختم الزياء شرك الأصغر يلمونه وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث من عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك بزير ربي انتدى محيرو زيب شركاتي الله ورواه الإمام أحمد أبكر حديث ما من حلف بغير الله بزير ربي ما حله فقد كفر أو أشرك زيب شرك الأصغر محلات راح تقولين أما خم كبيرته الكهف زين ربي تعظيم الكهف معلو تميلو زين على الله وليهادب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ربي رب قال ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان ربي دلي ورب دحر ربي شوف بدحر ربي يدح الربي فلان دلي دمان، وما تشعونه إلا أن يشاء الله رب العالمين، كله دليتنا دليلتنا لكن ما خلق دليلته له، لكن نزمه خلق قدليلتنا ثم صرب خلق أرونه بالله، رب دليه بيدح رده ما قاله خمزي يدلني روني بالمالذي، ذا حديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهذا النوع لا يوجب الردة. شرك الشرك الاصغر ابرده يمسحنان مالت والعياذ بالله كفر الكفر يمسحنان ولا يوجب الخلود ولا يوجب الخلود في النار ابن اردماني خالد مخلدي خائن لله تاء الشرك الاصغر قبل مثلا الرياء الخفيف اليسير الرياء اليسير اذي هذا كمسلم كقاتم خير لكن والعياذ بالله أتي رجال الأكبر تغير ما أبشرك الأكبر يأتي والناس ثم رجال المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة إيش قاموا كساء يراؤن الناس نسبيلهم كم جمرت نسبيلهم مزج لكن نتمهم من ربي ليقصد بالمزج لكن زان يا ربي إخلاصها بنا يمكن حادحه وان تغيره أب كنمي فلان مسرأي نتاة صلاة يتسابقا ويقرر يتعني حيث يقبر كل ذي الله بالله ريائب رققنا قرس الأزوغنا حدثه كل ذلك سنياه كل ذلك كراجع له انياناته كل ذلك استعانى برب قرنا إخلاص رب خبرنا من ربهم اللمونا يقبأ ما ولكن ينافي في كمال التوحيد الواجب الزلماني كمال التوحيد الشرك الأصغر زلو كمال التوحيد يقولون توحيده ملايكونا قد لها تعلوه أزيز الأزوخاني ولاتي شرك الأصغر واني اشتاعلناه شلال كلوب لا يبلناه بل هو أكبر الكبائر كابتون ذروب الكبائر قامون الأعلي حدث بالعياذ بالله خمر تسجيه ويدرف تسمين. وإزيز حرام سمت قتلوا والعياذ بالله مثلا أزيز أخف كابتين شرك قبر ذوله شرك الأصغر ونعطوا الشرك الأسخر كابتون كبائر الظلم بزعابة أكبر عنه أكبر عنه شرك الأسخر أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي شرك الخفي حبوء زخان الشرك دليل تأل له تلنا الشيخ ابن باز تأل له فدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال كان مسيح الدجال علي سبحان الله كم مسيح الدجال الرسول الله صلى الله عليه وسلم عتقوا من أحد لا علي له نقرأكم له مسؤولون قالوا بلا يا رسول الله نقرون يا رسول الله قال أشرك الخفي حبوزه عن الشرك ليله يقوم الرجل فيصلي حدث سب أي حدث سجد متسيلهم في فيزي فيزين الصلاة صلاة يتسابقها لما يرى من نظر الرجل إليه سبط متوسل هذا شرك خفي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط ناكلتخن مغلون فقودين هذا الشرك هذا ما قال هذا بالاستقراء والتتبع ما الذي كابين ومشايخنا مشايخ السلفية كاب استقرى وتتبع قرآن تتبع جرم حديث تتابع جرم أثار السلف أقوال السلف بده يحرقه توحيد أب كنزيبك كشرك أب كنزيبك ألي منام عليك سلازيلو شقب لبعض أب كل تخلو قلوا ون فوق ديهم أكبر وأصغر طيب أكبر وأصغر تلنا متأي تعرفوا له مالك الخفي أما الشرك الخفي فإنه يا يعني يتغالي لي إذا شركه خفي أب أكبر يعتو أب أصغر يعتو سلذي شرك أكبر وأصغر تلناو أخو لي يفك يفكر ديزي أب طيب فيقع في الأكبر إذا خفي زي إذا حب شرك جبلناو أب أكبر أب شركه الأكبر كاتشي غالي كشرك المنافقين منافقين من ربهم جزيل ما يكون جمال سنيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين كاذبون رياء كمزينين يقولون سيحتلوا ناي شيطان نقر أبرياء زودغاكان لا ناي منافقين ملوب وملون السبيلهم يمصر من أنت كي يكتلوا من أنت يتيبان زبو من يتعردناتو كحلو اللم لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة تعقيد أناتهم يحبوه كفارهم لكن كم مسلمين يمسلوا العيادة بالله ويتظاهرون بالإسلام رياءا وخوفا على أنفسهم إذا أبو مسلم تمثلكم تلكم كي نغتل كننب ربا أبو زب شوف نسأل الله لذلك هم في الدرك الأسفل كم زلم معانتي شيخ علي الحدادي جزاهم الله خير أخطأ صلى الله عليه الشرك الخفي زينى زي شرك الخفي وأكبر اكبر لذلك ابتز تحت جهنم كاته يوم زمنافق ويكون في الشرك الاصغر اذا خفي وابشرك الاصغر كانت هونا فلينا كم من ثاني كريه راي وليكتب أو في حديث نعم كما في حديث محمود ابن لبيذ الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور والله ولي التوفيق سلزي رب سبحانه وتعالى كابشرك ربي يدحننا وبإذن الله تبارك وتعالى إذن توحدنا ربي يحلوه كم أون سننا يا رسول صلى الله عليه وسلم قد يبلنا منهج سلفنا الصالح